مجموعه الناس اللي بره يا جماعه انا مش اسال يلا خش على طول يا جماعه انا مش اسئله إن هزم على طول انا فيه بقى في سنايل كرسي كان يلا يلا خش يلا أنا أتكلم عن استئناف كترك وعند في كبار. في بيجي هنا،, هنا في منطقه ده اللي, ده. اللي اسمه ايه؟ وبعد ما نخلصه عن في النص، اللي بيجي في اتفعنا الحصة اللي فاتت بالسيناير كورتيكالكاترق من سيليكالاية فيها حيث الكاترق بسيطة كده لما الكاترق تكون لسه بادئ بنسميه in mature طب لما الكاترق يقعد يزيد يزيد يزيد, يزيد لحد ما يحتل اللينث كلها بنسميه ايه mature cathart تعالى نقول اول stage اللي بنسميها in mature stage ما هو definition of in mature stage يا ترى اللينز تبتوتى ليقوميك وانا أبيك. في الامتي وانا بارشة الأول حاجة البداية ازاي؟ بداية الكاترك بنسميه البيجينينج كاترك أو بنسميه الانسيديانج كاترك الحقيقة انا عندي أكثر من بداية يعني ممكن الكاترك يبتدي كده سيكتورس اف اوباسيتم مثلث كده سيكتور أوف في اوباسيتم سيمنطيط ايه؟ سيمنطيط البرامري كده في طيب لو اخبطنا على من قدام بنلاقي السكتورز اوف اوبس عامله كده المثلثات اهي نكملها بقى يعني ايه بالشكل ده المنظر اللي قدامكم ده لو ببص بعين العيان لقيت الكاتره فيسته بادئ بهذا المنظر ده بنسميه امبيانت كاتره او بينجنج كاتره او بنشكله بنسميه ايه عباره عن سكتورز اوف كاتره فنسميه فيكتوريال كاتره ده المصطلح الكومون ساعات الكاتره كده يبتدي بأشكال أخرى زيب ده بصدام اللي هنقوله بعد كده ساعة الكاترق يبتدي عملا عن نشيك وبسيه في منطقة بسيور كورسيكس او في منطقة بسيور كورسيكس كده خلاص؟ وساعتي يبتدي شوية نقط كده حوالين الايه؟ حوالين النيوكتر دي بقى البداية عندي بداية واحد او بداية اثنين او بداية ثلاثة البيجيننج الكاترق او الانسيديانت الكاترق له ثلاث أشكال أول شكل اسمه ايه ابقى عن سيكتور فبنسميه يا جماعة سيكتوريال كاتك لو ضربت بقى وصف لي السيكتوريال كاتك عن سيكتور وداصل الاوتر انا هقولك على حاجه ممكن تيجي اللي قدام اللي قدامكم ده الاي ايه ان هي سنتر والبيز يعني كده انا لازم الله ليه بضلطة في المثلث على فكره الكاتره الاوليه ده له اسمين اسمه فكتوريال كاتره أو له اسم ثاني يا جماعه اسمه كيوني فورم كاتره كيوني فورم يعني شبه المسامير كويس اه الكاتره عباره عن ايه عباره عن مسامير كده في الايه في البريس شلال ده خلاص طب الكاتره اللي تحت ده كده من مكانه نسميه ايه رقم اثنين نسميه بوستيرير سب كابسولار كاتره يعني ورا خلاص مين يوضح لي البصيله البطيه طب طب الكثره عباره عن شيت فين البصيله الكورتيك ما تعرفش دي بتاثر على المدى أكثر ولا أقل من لو كانت قدامنا كثره ابتداء أكثر واحد ياثر على المدى لانه مور كل ما كل ما الكثافه تبقى كل ما ياثر على الايه على المدى ليه لانه قريب من النقطة اللي بنقعد اسمها نودا البوري الكاترة ابتداء يا جماعه عام عام شبه لو طلعناه بره كده اثنين كثافه عامل كده عامل شبه البطاقه ما كده بقى كوبلي يعني باعثقه إذا الاولاني اسمه يوني اللي تحت ده اسمه ايه ده تبع البوتقه ده تبع المسامير وده تبع البوتقه بنسميه كوبلي فور, كوبلي فور. والأولاني فور. عن نقط النيوكليا فبنسميه بيرينيوكليا لانه حوالين بيرينيوكليا بيري ولقيت عباره عن نقط ممكن اسميه ايه باركتيه كترك سواء ده او ده او ده التراث دول هما الايه ال بينينج كترك او الانسيبيانت كترك او البدايه اي كترك من دول هيقعد يزيد او بعدين دول الكترك في يزيد بهذا الشكل اهو لحد ما يحتل اللينز كلها واضح من الرسمه ان في جزء لسه لم يتاثر واتش بارت اللي هو لسه لم يتاثر في الكترك حتى العيش حتلاقي الحته اللي بتيجي من اسمه ايه ساب كبسولر هي هو <بيقولك> الانتيريور <تكسوري> ساب كبسولر نيرف ممكن تيجي ام سي كيو المنظر اللي قدامكم ده يا جماعه انا ده ولا ماتور هي برضو لسه ايماتور عشان لسه في حته ايه سليمه خلاص يبقى اخر حته تتاثر في الليست هي الساب كبسولر نيرف فايبر حد سؤال لما الصاد كابسرر اللي انت فايده هما كمان محطوطين كاتر خلاص بقى دخلنا على الايه دخلنا على الماتشور اتوقع يا جماعه الحيان ده عنده كاترك والكاترك تعمل يدي عنده كاترك والكاترك عمال يدي بص انا همسح الاثنين تحت دول وبعدين الكاترك بيدي سيكتور وبعدين يزيد واخر بارت يبقى افكتد هو ها هو الاسيرو بتاع كابسرر اسمه وده المت كله اه هو الانتيرو سب كبسولا نيفا وده المستكم توقعوا العيان ده بيتسكر يا دكتور كل ما الجاتر بيزيد فعنيه كل ما بيحصل لي دي ديمنيوشن اوف فيجن يبقى رقم واحد عندي جراديوال سين ل ديمنيوشن اوف فيجن نظري بيوجعني اصلا ما يوصلش حاجة يعني نظري بيقل وتقديرك ما فيش وجع الديمنيوشن اوف فيجن نير از بل عشان عشان يعني افهمكم الموضوع لو انا عندي كورنيال التابيب عنده ديمنيوشن اوف فيجن بس ايه بينك هنا الديمنيوشن اوف فيجن از بل ايه السبب رقم واحد عندي مين عماله تزيد الاوباسيتي رقم اثنين العيان ده هيجيله هايبر متروبيا يعني بعد نظر غير مايوبيا والهايبر متروبيا والاسكليما الحاجات دي هناخدها لو واحد نورمال يا جماعه الأشعة بتاعته بتتجمع فين على الريتينا طب لو واحد هايبر متروب بيقول لك العدسه بتاعته تبقى ضعيفه العدسه تبقى ضعيفة. قوتها قليلة. فتتجمع الأشعة بوستيريور. ورد ايه؟ ورد الريتنا. عندما تتجمع الأشعة خلف الريتنا. دي حاجة بنسميها ايه؟ هيبرمتروبيا. بيقولك ان الكاتركت بتاعنا. فيك معي بقى؟ هيا بقى عمان تكمل بقى شوية. الكاتركت بتاعنا الكاتركت تضعف؟ بتاعنا... بتاعنا... بتاعنا... بيخلي اللمس ضعيفة. الكاتركت بيقلل الباور افزالينت. انا اوقع لما الكاتركت بيقلل الباور افزالينت. يحصل ايه بقى؟ أسأل ايه؟ هاي بربيتروبي. ازاي؟ ليه الكاثرات بيقلل الباور في ذا حاجة بره كده قولك ان العزمة بتاعت ربنا دي ثلاث عدسات جوا بعض دي الكورتكس اللي قدام ودي الكورتكس إيه؟ ودي مين؟ قوتها 24 الكورتكس دي عدسة قوتها ناقص 4 ودي عدسة قوتها ناقص 4 طب دي قوتها بقصة 4 ماشي ازاي دي عدسة هسالك سؤال لو عندك لو عندك عدسه 1 1 يبقى 2 طب لو عندك عدسة من هنا كده بلين ومن هنا كده بلس 2 يبقى العدسه دي قوتها قوتها 2 كده لو عندك عدسة من هنا 1 ومن هنا ناقص 5 ما يبقى ناقص أربعة يعني العدسة اللي قدامك اللي شبه الهلال دي عدسة ناقص أربعة أيه؟ طب ما أنا عندي عدسه منها هنا هو هي الأنتيريو كورتيكس منها هنا هو لوار إيه؟ كورتيكس. ده نورمال ليس المجموع يبقى كام يا جماعه بلاس كام يجمع 24.8 بلاس 16 صح؟ الكاترك هيحصل فين؟ فين؟ الكاترك سأنا برسموه في نحن حتى فين؟ في الكورتكس بيقول لك ان الكاتراكت بيزود معامل انكسار الكورتكس اللي بيحصل في الكورتكس بيزود معامل الانكسار الكورتكس فبدل ما هي ناقص 4 تبقى 10 ودي مثلا تبقى ناقص 10 المجموع الجديد يبقى كام بدل 16 كام 4 واضح ان قوه العدسه حصلها ايه قلت فبيحصل هايبر ميتروبيا هسالك سؤال الهايبر ميتروبيا حصلت هنا سببها في الايه في معامل الانكسار تعملها فبنسميها ساوها لخططة في معامل الانكسار فبنسميها هايبر هايبرمتروبيا تاني الكاترك هيحصل فين؟ هنتكلم في ايه كاترك الكورتيكس الكاترك اللي بيحصل في العدسة الكورتيكس ناقص 4 ناقص 4 بيزود معامل الانكسار بدل ما هي 4 تبقى 10 على سبيل المثال خلاص؟ فبدلنا قوة المجموعة بقى 16 بقى المجموعة كام. 4 اذا العدسه بقت اضعف اذا هيحصل هايبرمتروبيا سببها تغير في معامل انكسار العدسه فبنسميها اندكس هايبرمتروبيا ميتروبي في الخلاصه قوه العدسه هتقل عشان مين زاد ريفراكشن اندكس اوف وات اوف ذا كورتكس بس كده قوه العدسه هتقل عشان هيزيد الريفراكشن اندكس اوف ذا كورتكس دلوقتي يا جماعه بقى في عندي حته قوتها نورمال الحته دي قوتها اختلف اختلف, اختلف. اختلف بسبب وجود الايه الكاتاراكت صح يقولك ان الكاتاراكت بيلخبط الايه ريفراكتيف اندكس اي لخبطه في قوه العين ده بنسميه ان شاء الله انا بقول قدام بنسميه استجماتيز العين ده هيجي له استجماتيز وبرده الاستجماتيز الطبيعي هياثر على الفيجن يبقى عرفنا الفيجن هيتأثر ليه طب سؤال حضرتك ايه اثر هنا الكاتاراكت بيعمل ايه في الريفركشن اوف ذا آل. دي نورمال الحته دي ايه اتغيرت بيحصل Irregularity في Refraction Irregularity of Refraction هي دي بالضبط اللي بسميه استيجماتي يبقى اول شكوى العيان يا دكتور انا نظري بيقل ثاني حاجة يا دكتور انا شايف دبانة سودة قدامي Fixed Muscular شايف دبانة سودة ايوه طبال دبانة دي بتتحرك ولا سبتة يقولك لا سبتة الزبابة سبتة أبارة عن Fixed Muscular بيقولك ايوه بسي في اللينس؟ في اللينس؟ وعن ذكرا ايوه بسي في الكورني كمان بالمرة يعني الأوبات دي بتعمل ظل على حتى رحيم من مش هيوصل لها مش هيوصل لها ضوء بتعمل ضل على الريتن أو تشوف ايه ؟ تشوف دبانة وين دي سمتة. على ذكر الزبابة السبته لازم نفرقها من الزبابة المتحركة الزبابة السبته اسمها فيكتس لكن في حاجة تانية اسمها ماسكا الزبابة المتحركة يبقى في البيت لو في أوبات في بتعمل لي متحركة عارفين لا تتحرك لأن الفيترا ده ايه ده جيل يبقى اوباسيتي في الفيترا بتعمل ايه ماسكولار فوليتس لكن اوباسيتي في القرنيه أو اوباسيتي في اللينس بتعمل ايه فكسد ماسك خلاص أنا كده خلصت كل الزببات اللي في المنهج يبقى ان شاء الله لما نيجي ناخد الفيتراس اقول لك ان فيه في اوباسس في الفيترا هيتكون فكسد ماسك صح ولا غلط هيتكون ايه نطاق فوليتس يبقى ثاني شكوى العينه يا دكتور انا شايف تبله قصادي رقم ثلاثة. الشكوى اللي بعد يا انا بشوف الحاجات و بشوفها ثلاثة. و بشوفها اكتر يا دكتوره انا بشوف دبلوبيا يا دكتوره انا بشوف, دكتورة أنا بشوف بولي أوبيا. يعني بشوف اكتر من اثنين كمان ايه السبب برضو الكاتاراكت هو السبب لو مفيش كاتاراكت المفروض يا جماعه الاشعه كده وتعمل لك مثلا صورة للشخص إيه. طيب الحتة دي لما كان هي يعدي عليها الضوء المفروض في نفس لما الضوء يقع هنا هيقابل حتة مختلفة في الرفلس في المفروض الضوء يتجمع كده هو ويجي معنا طب الحتة دي قوتها يزابط عن الاول لان فيها ايه كثرة ومن قشعة تتكسر قوي فتلاقيه هنا فيه صورة ديه ده شفت الحاجة كان دلوقتي اثنين طيب لو فيه هنا كترة كترة هنا المفروض ده كان بيجمع معنا هنا قوته زاد وميجمع بيه تلاقيه كم صورة دلوقتي ثلاثة يبقى ايه ثابت شاطر اه <تشينج> جذب الحته دي معامل انكسار دي معامل انك <تشينج> في <الريفركتيف> انكس> يبقى في لو شاف او بوليوبيا هنا يا نوعها ايه نوعها إيه؟ لها نوع اسمها يوني اوكلر مش باينوكلر. يعني ايه يوني اوكلر ديبلوبيا ويعني ايه ديبلوبيا؟ هو الكلام ده. في كلام كده دلوقتي العين دي ما فيها يا والعين دي فيها ايه بيشوف حاجه اثنين او ثلاثه اهو ايه رايكم لو انا ضغطيت النورمال ولا ستيل لو انا ضغطيت العين دي اختفت ستيل يبقى دي بتبان حتى في جامعين 2 1 2 يوني كده كلمتين عن If the normal eye is cover حتى لو لقين النيوكلة تغطط الدبلوبيا فيسنين موجودة في كامعة إني؟ موحدة، فمسميها iönي اوكلار ديبلوبيا دي ديبلوبيا بقى مختلفة يبقى نكتب إيه, iönي اوكلار ديبلوبيا i-d finition بتاعها الديبلوبيا اللي اسمها iönي اوكلار ديبلوبيا قبير موجودة even حتى لو the normal eye is cover صح كلام؟ طب بص ع الديبلوبيا دي حاجة كده برا الموضوع بصف. لما عين يحصل له حاول يا جماعة، مفهوم أنت لما تبص على شخص قدامك كده، يعني كل الاثنين يبص على الشخص يعني عندي تبص على الشخص كده، والأشياء والصورة هذي على اللي على الفوبيا. طب لو عندي محاولة كده، مفهوم عندي هي كمان تبص عليه، على الشخص، بقت صورة الشخص هنا طعافين، خارج الفوبيا نتيجة الحاول بعد، في صورة على الفوبيا وفي صورة خارج الفوبيا. ترى قال مخ يا رأيي يا جماعة سوتي نور، تيجي المخ يجروين، لو انت كمان فطنتها بقى يجيلك دبلوبيا بس الدبلوبيا بتاعتها تحول من النوع الباينوكولر مش من النوع يونيوكلي ليه ايه رايكم لو انا غطيت العين دي ده في صورة واحدة دبلوبيا ايه راحت طب لو انا غطيت العين دي بقى صوره واحده ده في صورة واحدة الدبلوبيا راحت واحد يبقى الدبلوبيا ده هي ما تظهرش غير لما العين يبص بكام عين بالاثنين فبنسميها ايه باينوكولر دبلوبيا نكتب بقى هو الديفينيشن اوف باينوكولر دبلوبيا بقى الباينوكولر ديبلوبيا this appears if a if one eye is covered لو وضننا عين الدبلوبيا تروح يعني الدبلوبيا ما تظهرش في ربكان عين بلدين اتبا نسميها باينوكولر ديبلوبيا اكتب انت بقى مثال للباينوكولر ديبلوبيا مثال للباينوكولر ديبلوبيا let's go in جدعا كده ولا ايه تقوله تمام هادود تمام ثاني الحوض الباينوكلر العيان ده يعنيه مكويلة البرج خلال؟ طب ما نوصل على صورة الشخص في العين النورمال بتوعها فين؟ على الفوبيا في العين المكويلة بتوعها فين؟ إكسترافوبيا المخ يعطي جمع الصورتين صورة على الفوبيا وصورة خارج الفوبيا لا تنشوف ايه؟ اثنين، ايه رايح لو انت قبطيت دي؟ دبلوبيا هيه؟ هتروح طب ما قبطيت دي؟ لو بننظر يعني الدبليو هيتظهرش غير لما يعني يبص بكام عين الاثنين طب بنسميها ايه باينوكولار فيجن ايه الشكوه اللي بعد كده مش عارفه اسوف العنده اهو رو... يقول لك يا دكتور انا ما بشوفش بالليل نايت بلايند مش معنى بص بقى روتين برد اكتبه على جنب كده اي بيريفيرال اوبستي تعمل نايت بلايند أي, بلاين. أي, بلاين. اي سنترال اوبستي تعمل دي بلايند ده روتين كده اي بيريفيرال اوبستي تعمل نايت بلايند اي سنترال اوبستي تعمل دي بلايند بما الاوبستي هنا بريفر الاوبستي بتدي بريفر ولا لو نفتكر سيكتور بتتثبت فين, فين؟ هو انت بالليل المفروض ايه اللي يحصل لك المفروض البيوب صح يا ليه عشان انا عايز الضوء. المفروض يعني يعدي من هنا ويوصل للبريفرال بارت ذا ريتنا البريفرال بارت ذا ريتنا مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن النايت فيجن بنقى إن الأوباس دي إس بريفرال هتمنع الأشاعة إنها تعدي وتوصل لأنهي بارة من الريفنة البريفرال بارة خلاص؟ سيجلنا نايت بلايس إيه رأييكم بقى؟ لو الأشاعة، لو, لو الكاترك هنا سنترال كده الأشاعة هتعدي وتعدي ما عندوش مشكلة إمتى؟ يبقى عنده مشكلة بالنهار بس خلاص، إن شاء الله لما نيجي ناخد النيوكلير كاترك هقول لك عنده إيه بقى؟ ديب ماليس يبقى النهاردة فيه نايت بلاي اخر حاجة مش ديك منها يعني يا دكتور انا ببص بالالوان او ببص بالنور الاقي هالات ملونه كلارد هالو اراوند ذا اي الوان ايه سبب سبب الكاترا حته الكاتراكت دي بتشتغل زي البريزما لها بريزماتيك افكت فالضوء لما يقع على حته الكاتراكت دي ممكن الضوء يتحلل لالوان الطيف الوان الطيف بتقع على الايه على الشبكية يعني عايز يشوف احمر اخضر ازرق يشوف ايه الوان لو نفتكر كده كان مع الكاتراكت بيتكون هنا بولي ببتايد صح؟ البروتينات البولي ببتايد اللي الاسمولاريتي بتاعتها عاليه بتشبط ايه جوه العدسه؟ ميه بتلاقي دروبليتس اوف ووتر برضه الدروبليتس اوف ووتر دي اشتغل زي الايه؟ زي البريزم في حاجتين لون بريزماتيك افكت انسايد ذا كاتاراكت لينس سي فيكتورال اوبتس اوف ذا كاتاراكت اند ذا دروبليتس اوف ووتر كانت منين المية؟ البولي ببتايدز بتاعه الكاتاراكت شبطت الايه؟ ويشاهد الالوان من اجل ان ينسهم من اجل ان ينسهم من اجل ان ينسهم من اجل ان ينسهم من دبلوماسي <تصفيق> خلاص هاله عمشه ماسكه الكاتره قلت له عارفين النيوكليير كاتره هيشتكي من ايه تكتكه طبشه برضو ايه ماسكه الجدر قلت على فكره انتوا بقى هتقولوا الساين المفروض احنا قلنا اي اكزاميناشن في الكاتره كلوز قيمه صح اي اكزاميناشن في الكاتره كلوز قيمه هنعمل اوبليك اليومينيشن وريد ريفلكس والتنس اوبليك اليومينيشن كان معلومه اربعه اربعه اللينس الامثير تشامبر الكبسوله الايريد شادو طبعا نسيت مع ان احنا لسه واخدينهم امبارح <تصفيق> صح عشان قلنا ده اخر حاجه قلناها الفصل اللي تعال نعمل نبحث اللينس لو انا بصيت يا جماعة على اللينس هنلاقي اللينس توتالي اوبيك لا هنلاقي سيكتور ذب اوباك حد يقول لي السيكتور ذب اوباك تبقى لونها هيك كثرت لونه ايه؟ جريش يبقى لونها جريش وايت يبقى لاي جريش وايت فيكتورز في اوف اوباسيتي طيب يا جماعه الايبيكس ناحيه ايه؟ ]نتر. سنتر والبيز اوف ذا اوباسيتي ناحيه البريفري طب هسالكم سؤال سهل يا ترى الدبس اوف الانتيرور chamber اتغير؟ نورمال يا ترى الكبسول اتغيرت؟ نورمال طالما احنا اما تيور كبسول في ايرش ده ده فيش دي ايرش ده صح عشان في اوبس وفي هنا ايه فيه. طب الريدر ريفلكت اللي كانت لونها ابيض تبان ايه اسود يعني بصوا ده منظر الكتاب شايفين السيكتورز اوف اوبس في البريفري الخطوط دي لونها ايه ابيض بالريدر ريفلكت يبان السيكتورز اوف اوبس ايه بلاك اجيلت في لونها ريد i w sektorze obszarów of czerwonym tłem. w katarakter staje się białego, rzadkie. Ładny katarakter staje się białego, ايه الحاجه اللي في النصف ساعات يحصل في النص حاجه اسمها Enthymethan-scatagd أو Enthymethan-thylenth ايه الحاجة دي؟ إحنا كلنا عارفين ان في جوة 2 enzymes موجودين جوال ألفا ايه؟ بيتا صح مش كده؟ ساعات الالفا وبيتا سبب يتجننوا يشتغل بفضاع يكسروا لي كميات من البروتين يحاولوها الكميات اكتر من الايه؟ مين يتكون ده؟ بولي ببتيد يحصل لما بريك داون اوف لينس بروتين فيتكون ايه؟ لارج اماونت اوف بولي ببتيد ده البولي بتاعتها عاليه وضغطها عاليه البولي ببتيد دي تشفط ايه بقى؟ مية. تلاقي اللنس بدأ لما يحصل تبقى سولينج كده وتزق مين اللي كده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 لان الحكاية دي بتحصل بسرعة قوي العيان من الجنادي والدي من أوبشن أو زي اللي مختلفة شرية. يشتكي من رابد من يوشن أوبشن تي حاجة انا ساوتها لسيج إيمة تيور اللي فات يقولك لسه يعني كاتركت هو ماشي لسه في حتة كيلير في العجسة العيان ده يا جمع نظره بيقى كويس يعني 6 18, 6 9, 6 60, 6, 4, 6. يعني يعرف يأدي صوابع يبقى counting finger يبقى لو لسه في حتة كدير في الليد اقل اقل vision ما سمقشب اقل منه ولا كده يبقى في حاجة غلط اللي هو الايه counting finger لو فتو عارفين الفيجر من الستة ستين وبعدين نسان دول علامات وبعدين خمسة ستين هربعة لحد واحد ستين لو نعيان ما شافش صوابعي شاف صوابعي على بعد متر يبقى ايه كان دول كان يبقى دول واحد ستين طب ما شافش بعرب بقى ايه شوية بشوية كويس اللي بعد كده بنسميه ك Chouanting <تصفيق> finger. <تصفيق> طب انا معرفش يعد صواب ايه. كم دول كم دول معرفش. يقول له طب انت شايفني كده. يقولي ايوه انا شايف ايدك بتتحرك. يبقى لقيتم ايه. <تصفيق> And the movement. قال له انا مش شايف ايدك بتتحرك. اروه مطلع النور. الترفق. خطه كده. شاف النور؟ <تصفيق> <تصفيق> ايوه. يبقى BL. ما شافوش. يبقى ده اعمى. No BL. BL يعني Perception of Life. No BL يعني No Perception of Life. عايز يقولك ايه؟ ان كاونتينجي فينجر. فما النوع في الاماتيور شايت راكتت ايه لعم ايه? الاماتيور. كاونتينجي فينجر. طب لما اللينس كلها تتنالى مية. او لما اللينس كلها تبقى او بيك. غالبا نعمل يقدرش ايدي يبقى أقل. غالبا بيبقى ايه? هاند مومنت. ايه رأيه? الكاثراب تهين يعمل هاند ولا فينجر. على حسب. ساعات تملى اللينس كلها. اهي. لو لسه انت فيه جزء ما اشمعلاش ميه يبقى الفيجن ايه كاونتينج رينجر طب لو العدسه كلها مليانه ميه يبقى الفيجن ايه هاند موف يبقى الفيجن يا كاونتينج رينجر يا هاند موف ساعات بيحصل مشكله كبرى مع هذا العيان ان اللينزيك بارت تكبر تكبر, تكبر, تكبر. وتتحشر فين شايف ان اللينز فين البيوبل تقفلها يحصل حاجه اسمها بيوبلاري بلوك لو البيوبل اتقفلت الاكووس اللي جاي من ورا هيتخنق يتحوش يتحوش يتحوش ويحصل الجلوكوما سببها بيوبلر بلوك جلوكوما يعني الايكو يتتحوش وضغط العين يزيد هذه الجلوكوما سببها تغير في شكل الزر صح كلام فبنسميها ايه بقى بنسميها فاكو مورفيك جلوكوما جلوكوما ماشي يعني ايه فاكو مورفيك فاكو يعني على الذق و يعني مورفولوجي يعني بقول اللي سببها تشينج في شكل العبة، بقول اللي سببها تشينج في المورفولوجي أمثلين، هنا نوع بقول كوما، هذا أول كترك مع بقول بقى بع رح معين، أول كترك مع بقول كوما يين، اللي أنت يوم إسا، اسمها إيه، لسه تحصل الإف، تاقو إيه، تاقو مورف بقول لو حصل ده العين تجي صار بقى ويجيله بين وهاي دك as a manifestation of كوما، دي شكل وراءه، تعال نفحصو رأيالنا، إحنا متداودين. بالأبليك اليمونيشة كان معلومة أربع اللينس الكابسول الانديو تشامب الائرش شاف أبار اللينس ايه نورمال سايز وانا سوال اللينس سوال اللينس اند مليان ايه ووتر فاكيول لما الكابسول تتشد كده الكابسول دي تبقى رفاياها دخينة رفاياها لما تتشد تبقى سنك تريتشد وتلاقيها بتبرق لديك تنينها مشتوية تلاقيها بتبرق وقاملة زي حتة الصدفة او تلاقيها من الشاف طب سهلة بقى. الأعوار الأندية Chamber Divisi. شالو؟ مع الكلام يبقى Andy Chamber شالو؟ قال أيش شدوا؟ اللي على على حسب ده شو؟ على حسب. والله يا رفس لو المية وصل حد حتة دي Declare يعني في Urbanity وفي في في Airs وفي Urban في عنهم إيه? Declare بس ساعتها يبقى في شادو، طب رفتر يا رفتر المية ماله اللي أنت كلها. ساعتها مفيش كلير رسبي ساعتها يبقى ال بي اي مش انا مش يعني مش مستقيم يعني مش كده او كده لا على حسب لو الايشو مي بي بريزنت امتى يبقى present؟ لو الميه خدت اللينس كلها ولا لا لا لو لسه في حته هنا ايه كلير مفيش فيها ميه خلاص طيب لو اللينس كلها مليانه ميه اتوقع الريفلكس كله يبكي اسود طب لو لسه في اتس كلير هتلاقي في حتة في الريتر فليكس بان ايه؟ احمر برضو الريتر فليكس هنا برضو ايه؟ يعني نص ونص ميدي سيل لو لسه في حتة كلير هتلاقي في حتة ايه في الريتر فليكس؟ حتة الكليير لسه اثبات حتة ايه؟ احمر يبقى برضو الريتر فليكس هنا؟ مش مستقيم الطب الـ الـ هيعلى ولو سمت تحفظ اسمه قولكومة ما هيه؟ ساكو مورف كولكومة هسلك السؤال فني شوية هل اي واحد يحصل لا على حسب حجم العين لازم العين تكون small eye يقول لك لو العين صغيرة مش هتستحمل ان اللينس الجوية اللي تكبر لكن ساعات العين تبقى ضخمة فنهما اللينس كبرت وكبرت وكبرت لسه مين مفتوحة؟ البيوبل عشان الموضوع ده يحصل لازم العين أزلتا تكون بريدز بوز ده عاشا يعني بريدز بوز يعني لازم تكون ايه؟ small فما تستحملش ان العين اللي اللينس تكبر تروح قفلة مين على طلب؟ البيوبل عايز اقول لك ان مش كل الانتيو ميسمبل بلين مع ايه هو مع بس يعني المفروض ايه على حسب حجم الايه العنق صدر تمام مع ايه, أيه؟, <تصفيق> بس أقولك إيه؟ الخلاصة يعني ساعات بالله ثم ده اللي هو ده يعني بس احنا كده مش كل مع ايه اقول على حاجة انت خليك في سنة اي انتوا مثلا تنعبر بربطه اسمها ايه؟ تاكو ايه؟ مركب <تصفيق> <أوه. تصفيق> بكل صح والله حد يقول بقى لما يا جماعة لما صاب كابسولة لنس فايبر هم كمان يحصلنهم كاتر خلاص دخلنا في ايه بقى؟ اللنس كلها كاتر دخلنا في ايه؟ الماتيور كاتر here in the mature كاتر ده لنس total weight حد يقول ايه بسرعة بسرعة الفيشن طبعا لكاتر مال اللنس كلها يعرف يعد الثوبة؟ يبقى الفيشن ايه؟ هنقمو وهنا وهنا عشان عشانه يعني ما تيجي مثلا في الامتحان ومعات حالة طب وان لوك على الخططه اقوله انت معاك على وش شخصت... شخصت... ماتيور كاترك ما ينفعش تقول ان الفيجن اكاونتنج شك وانت غلطان معايا انت ما عرفتش ايه تز... تقلب الحال. الحاله طب جدا ماتيور كاترك انت تقول ستة الفيجن 66 زائد ماتيور كاترك مش عارف يحسب نظر ضروري ايه ده ايه هاند بوك يلا بقى اللينس عباره ايه سوتاليوري مشروع الاير الشادو بصوا عايه طب دي مسافه بين الايرت وما بين الاوبستي ولازمين في بعض لازمين في بعض اذا درز نو اير الشادو ريد ريفلكس كله هوبيك اذا الريفلكس كله يطلع ايه كله يطلع ايه بلاك بنسميه ابسنت ريفلكس او بنسميه بلاك تمام على الماتور كاتراكت اللي قدامكم ده انا قلت اللي فيه جلوكوما يبقى فيه تنشن از نورمال على جنب كده ما هي الكاتراكت معاكوا قلنا واخدين النهارده بس كتركتني معاجر لكم الهو مين؟ لانتي ومتيوحي كمان، بس متيوحي يعني انتي هو اللي جايب بص ما في الهايبر، احنا قلنا اين متيور؟ ومتيورت حيث ما هي بها هيبر متيور كتركت انا مهمة او يفيد تكتب سين او فيه هايبر متيور كتركت اين بيحصل ده في الهايبر متيور كتركت؟ ولك العيام بيبقى عنده متيور كتركت فور يير وهو، وهلا عنده متيور كتركت سايف نفسه سنين إيه اللي بيحصلوا العين ده؟ بيحصل غريبة لما يصير نفسه اثنين يصير يحصل جوه الكنتينت دي generation دي, generation دي generation and liquidification of the constant دي تتحول لملكي fluid fluid ما ده زي وزي المي ايه اطلعه بره الفلوت ده يطلع بره ايه لما اللي تحولك تطلع يحصل في حاجة من ده اللينس ده بقى ايه؟ بص كده اللينس حفظها ايه دلوقتي؟ بقى شرنكين لينس هذه شرنكين لينس اسمه بقى ما هايبر حصل عايز حصل ايه في اند وبالتالي لينس يلا الفجر بص ده اللينت كشف هو فيه ايه على ستريت؟ شايفين الرنك لينج؟ اه لباللينت دي كشف فيه رنك لينج على ستريت الانهوان دا اللينت لما هتكش احطى الله ايه يا جماعة كده؟ رنك لينج باينت؟ الميجن يا جماعة اطمحتوا الميجن مش باينة ايه؟ مش باينة الرنك لينج؟ طيب فيه هنا هو تعربات وخطوط باينت كده؟ حد مش شايفة؟ دي طيب؟ اه اوكي thank يو ثانك اللي شايفينها يعني حمد محمد يا حسن ولا لا؟ ايه؟ ايه؟ ها في اي حته كلام؟ يبقى ايه؟ تعرف يقول ليك اللي مشت كم حاجة؟ أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، زودنا حاجة زودنا حاجة يلا أقول لي أكبر إيه؟ مصورة ولا شرانكل؟ شرانكل لينس and totally obey صفت؟ يبقى شرانكل and totally obey أكبر الكابسول إيه؟ لما الكابسول تكش كده تبقى and... thick and range تبقى دخينة ومعرجة Sick and drink Więc jak będzie mnie, widzisz, nie sick and a Degeneration, u góry licowegiachon. Jak zawsze, pochodzą degeneration goł, może degeneration z kapsuł. Znaczy, pochodzą goł i degeneration ده كالتيرياز دي جيليشن، ده ثاني خطر دي جيليشن في هو خطر الكبسول. يبقى فيه حقتين هايوم عن الكبسول. هايوم نوع إيه ونقط إيه؟ نقط أصفر عبارة عن عبارة عن كوليسترول ده بودت، ونوع بياض عبارة عن كالسيوم ده يعني أنا أختلف ان الكاترة تدهايبر ماجي. ليه بودت؟ عشان لي... عشان عليه إيه؟ وايد كالسيوم ده بودت. شفنا؟ يبقى ده إيه؟ هايبر ماجيور كالسيوم. خلصت كلام عن الكبسول. يبقى قولوا بقى لما الـ إيه؟ ينزل كده وينزل كدا يبقى الـ anterior chamber ده بيحصل له يبقى الـ chamber دلوقت دلوقتي زمان مش يسند صح ومن كمان يقعد مش بنسميه tremulous tremulous يعني بيترايش او اريد بيدين ايريدو دونيسز دونيسز يعني تريمولوس بصوا بقى خدوا مني كده اي ايرس ميس راش في المنهج اي تريمولوس ايرس في المنهج اكيد مين من السمباي ايرس اللي خلاص اكيد ما فيش تظبط كويس يلا ايه رايكم بقى دلوقتي في لما كان الكاتر كان عامل كده كان في ايرشالو لا طب دلوقتي لما اللنت كشف لما رجع فين هنا ايه تاني كليرنس فيت تاني يبقى الايش موجود حد يقول لي الكليرنس ده اللي هنا اهو هيبقى مين اللي هو كيو بايت باي ايه باي يبقى هنا الاير شادو موجود لان بدأ يتكون تاني لان ايه كشف كيو بايت باي كيو بايت باي في اي حاجة كلير يبقى بيطلع كله التينشن بلسى ان شاء اولاك واجut. l't cooker яйشон هي هيعين لكا. هيحصل complication اول, complication حدى ان البروتين Pearl على rock has <تصفيق> البروتين ده Church is flying تيجي على الـ البروتين، تعمل through البروتين inflamesiyon reporting to celestialisation, لما تيجي عليenza consumption of the спокой krone sunírits يبقى اللمس مصر لما تطلع برا تيجي على الاية تتعمل ايه؟ ايه رابط اللمس مصر لما تطلع هنا ممكن تيجي الماكروفاجس وتاكلها زى اللمس مصر will be engulfed by macrophages فالماكروفاجس تكبر في الحجم الماكروفاجس لما تكبر في الحجم تيجي نتحشرين اهو تقفل ايه؟ الانجل صح؟ يبقى تاني ازاي يحصل الجلوكومة؟ زى بروتينز will be engulfed by macrophages ذا سولن ماكروفاجيت ويل بي تراب يحصل طلع اللي انا يحصل في الليمف فبنسميها فاجوت اخر اه صح ايه فبنسميها فاكو لايزز يعني يعني تحلل في اللينس الجلوكوما اللي سببها ان اللينس الجلوكوما اللي قلناها من شويه كان اسمها فاكو الجلوكوما بتاعه دلوقتي اسمها فاكو لك اللي جاي طب لو انت ديوت كلها تقاط عد يحصل ايه باللنس؟ تسقط فين؟ تسقط في البترة نسميها يبقى لو لنس تلخلخ تصاب لك تحركت خالص وهنا سؤال شخصي ازاي العيان بتاع هاي ماتيور كاترك نظر يتحسن شوية يتحسن شوية من غير الجراحة ولكن لونسي مع النظر يتحسن لأن ساعات اللنس ايه؟ تقع تقص في البترة الدنيا بقت ايه؟ لقى السالك يعني شوف السؤال شاب ازاي العييه بتاع الهايبر لو حصلوا ايه لو على المصطلحين دول العلاج ده هو بنأسجله. العلاج هنا انترا كبسولار كاتراكت الاختصار انترا هنشيل يبقى هنا العدسة ده هي يا جماعة مثل اخلاقه هي وده بذيب تاني بقولك هنشيل العدسة هنشيلها كلها بالإيه كمان؟ بالكابسول لما منشيل العدسة حتى بالكابسول بتسميها إنترا كابسول كاتركت إكستركشن خلاص؟ يبقى نعمل عملية مائي هنشيل العدسة بالكبسول يبقى نسميه إيه هذيك عجيب لما نشيل العدسه المتلخلقه دي في ما تنسيش الكبسول تمام ايه بقى انترا كبسولار كاتر اكستراكشن طب لو شلنا العدسه وسيبنا الكبسول مش وقتها دلوقتي بس ما ايه اكسترا كبسولار كاتر اكسترا خلاص يبقى هنعمل ايه هنا الانترا كبسولار دوستوا على كده ليه ما عملناش الكلاميه شكلها دي بقى على المذكرة أنا أعملوك مفاجئة كل الكاترة اللي بنكلم عن الهايبر ما يشون الكاترة ده نوع اسمه تبي كل كلمة اللي كلمنا عن الاسم تبي كامله هيبر ماتيوب كلمة الأكيد Hindu هي وايه؟ التابتان أو بنسميه مورجاجمي يا اللي هو بها اسمه مورجان نسميه ايه؟ مورجاجمي يا ايه اللي بيحصل بقى مع الحج مورجان؟ ده ايه مفاجئة، بصوا كده تخفض ايه؟ after liquefaction of the contents sama ana الكلام بس دي ايه المره دي ركب معاه واخد ليه بتاع السوق المره دي الكبسوله سيك كبسوله فلا تسمح بخروج الليكوفايتات خليته مش ايه مش هتكش هيحصل اللي جوه ليكويد زي اللي فات تحول لايه بس بس الكبسولتك مش هتخرج الايه اللي جوه بره خليته مش ايه مش هتكش فلطول المورججنيا الكتره بتقول لي طب ما ده يا ده, ده بالظبط مين ده مع الماثيوس كتره هنا مع بعض هنا زي زي بعض <تصفيق> النيوكلس هنا موجودة في مكانه لكن النيوكلس هنا موجودة في ايه الوقتي؟ موجودة جوه ايه؟ زلطة موجودة جوه لبن. يا الله الله. الزلطة في لوط الزلطة جوه بيت لبن يقول لك ايه؟ الفرق الوحيد هو position of the, nucleus. the nucleus will يعني تغرق لانيوك هتسيل سينك باي ذا جرافيتي انتو ذا لوور بارت اوف يبقى الفرق الوحيد ان النيوكلس <ـتقليق> هتنزل لتحت يا تلاته بقى لما نشوف حاجه رائعه اهي ليه البن دي اللي تحت دي يبقى لا مش ماتيور نعم <ـتصفحة> no. شايف هنا مين اللي تحت دي ده مش العاده لا ايه بس النيوكلس بس النيوكلس نزل لتحت ده الفرق الوحيد اللي فلق... يفرق لي الماتيور من المورجان يبقى ده حاجه ايه باجي لك اخر السنه مرجعني ان كتر كمان بينه ازاي تتعب لا ممكن تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب لا تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب يا ترى ماتيور كاترث والماتيور كاترك ليه مش من الدبلوبيا كلها كلها ضلمه سلامه اللينز كلها, كلها مش يشوف ايه عشان اقول له عشان يشوف الدبلوبيا لازم يبقى من هنا وهنا ينكسر ايه الهايبر ماتيور كاترك. كاترك. لا يشتكي من دبلوبيا ليه لأن اللينز توتالي الجدل داي اللي جاي ده منه قوي قوي قوي قوي قوي ومشف رحمة ليه؟ عشانة لا ما لقى اظهر ايه؟ مش معقول لهم ده وقت يعني بصوا الكاثرة بالسكتوريا هنا مليان مية هنا توتل يقوميك هنا اللي انت كاشة ما خلاص بقى؟ اشترحه اتاني ايه؟ طب اقولوك على مايك أتركت الـикаطا but not, isn't it? Philip a temple I am now at … And then he will not Laborator and pay till he is now And then he will not rebellious C, I am sure I did no wonder أخبرت كلامك أمنا كientoها لماذا ساكنها قال تريد موضوع تريد tak. Tak, tak. Tak, jest? Tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak. Tak. Tak. Tak. يعني ما شاء بعد أما إن شاء الله في وصول الوصفة ستاعد خمسة تاعد بطنة. بطنه دي فضحة وبيضة فضحة وكريسة هالقارف ده فضحة وده جدول، حاجة مؤرسة ما ده من بيكره الجداول زيي او رفضها الاول دي الكلام كده حفاظه كده، او حفاظه النيوكلير بقى قبل ما نقولش النيوكلير عايزه نفتركم حاجه يا اخر ساعه الجدول خليك معاي مين اللي كان عايزه الجدول خلاص يا جماعه عايزه نفتركم حاجه لو سمحتي العيال لما بيركض مياه من النيوكليت ويتلخبط بره مين يسميش كاذب نورمان عمليه اسمها ايه فسيولوجيكال لينسكيلينود. كترات بيسيولوجيا لينسكيلينود. استقر على الترانسفيرين في أعضاء النوكليوس. لا. عمليه بيسيولوجيا. طب لو احكي لي تفاقم الداء وزادت عن الحاد. وبدأ يحصل ماركز لوسوفووتر. يعني عملية فقدان المية زاد. أولا نسميه بيسيولوجيا لينسكيلينود. ثانيا لو فقدان المية من النوكليز زاد، الميتابوليزم أو أعضاء النوكليز هيبود. يبتدي يحصل إيه على المرة بقى؟ كترات نسميه سينايل نوكليار كتر. يبقى نيوكليار كاترك هو بسلواجيكا نيستسكيديولس يعني حصل انكريت في اللصف وفر من النيوكليوس من نيوكليار كاترك في ان الميتابوليزم افزانيوكي يصدر والترانسيبيرانش افزانيوكي يصدر وحصل ايه؟ نيوكليار كاترك ياسري ايه كاترك عن الكورتيكاليك ولكن ان الكورتيكال كاترك عشان النظر يوصل من 6-6 حد هند موفمت ياخد سنة ونص. هنا ياخد مسلا عشرة والكدر ده بيكبر بس بيه؟ شديد في ايه اضيفوا جميعا ايه بقى ده اول ميزه ان هو بيعمل لي يعني بس شديد ثاني فرق هناك كم فيه, فيه مالسان فيه ماتيور كم فيه ستاج. صح؟ ليه مفيش ستاجي there is no في مالفي ايه؟ لك مفيش ستاجيس اماتيور ماتيور, ماتيور هاي فيه كلام بس فيه كالر مفيش ستاجيس بس فيه كالر يعني ايه؟ الاول تلاقي النيوكليات دونها كريتش هاي يصفر عينه هيبقى بني خفيف وايت براون براون أو لونها لون لون ده واحد طبعاً مفيش بس في سؤال جاي سؤال جاي ايه ايه تفسير وجود الكالرز بص بقى احنا قلنا ان بيطلع هنا امينو اسيد أمين من ضمن الامينو اللي هتطلع في النيوكلياس امينو اسيد تايروسين الامينو حمض التايروسين ده لو تكمل فتره بيديني ايه بقى ميلانين بيجمنت الميلانين بيجمنت دي في تبقى أصفر. بعد كنتم عندلكم؟ The position of ايه؟ Of melanin big جاءت من ايه الملانين؟ من امين واسد اللي اسمه ايه؟ فيروزين <تصفيق> السؤال ده هو ليه الكلام ده محصلش في الكورتيكال كاثرت ليه الكورتيكال كاثرت كل لونه جريش بس ما تيش الوان على نعم ايه برضو ايه ده في امين واسد ايه؟ برضو برضو في الكورتيك في امين واسد فيروزين صبت؟ بس ليه ما تدليش ايه؟ ميلانين لا تقوم بجيسين الضيجين؟ لا لا خمتا جنيه؟ خمتا جنيه؟ دكتور؟ ليه لا الله شو جبرمت بشرة؟ شعور ما حتى يقوم أسهر الله ها؟ أورش الكيار؟ أسهر الله أورش لك أنا <أقول> <الكيل> إيه دقتل إن أول سلم لا ما تبعيش يعني هو أول, أول سين. لا، Time Factor اللي Time Factor أوه <تصفيق> <تصفيق> أنا أول سلم ها؟ أنا أول أول أول أول أول سين. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني عشان دي دي دي ميلانين ما عشر سنين خلاص عم في عينيك عشر سنين بين بسرعة بسرعه وبعد كده الليمضه تقع يعني لو سيبناها 10 سنين الكورتكس هيبقى الهيبرماتور الهيبرماتور في النهاية ايه يقع يبقى الموضوع يا جماعة تايم فاكر المهم طبعا ده يعني كده تنظير يبقى أول يا ما تلاقي لونها أصفر في النيوكلياس يبقى ده ايه أو ما تلاقي حاجة لون نيوكلير. لا التلوين ايه يبقى ده ايه نيوكلياس يبقى سياليك او اول ما لايكاتره بتشوفين الكاتت مستر اهو ده ايه ده نيوكليوس مستر اهو بصوا دي كده على فكره ده كاب سيكشن في العين اول خط ده الكورني ودي مين اللي ورا دي اللي تبقى المسافه ما بينهم دي ايه لانشامبر كاتراكت لونه اصفر جوه طالما اصفر يبقى ايه جوه الكاتراكت ده ممكن يبقى لونه غامق شويه بني شويه كده يبقى ده براون لو اسود خالص يبقى كاتراكت ايه كاتراكت تدي العدسه دي من ايه في كتر دمشه بس كده جدرد بصوا بقى تبنيو في اوشن برضه هضرب ايه اللي برضه ده شي وبس ايوه ولا ولا هنا بقى ايه يا جماعة. اللي كانت ايه ناقص عربعة. ناقص عربعة. دي كام الاربعة لما تكفلك تيحصل في ايه بقى الاربعة عشرين دي مثلا مثلا تبقى اثناء ثلاثين يعني المجموعة يزيد يعني قوه العدسه تزيد لما قوه العدسه تزيد الميوبيا. الميوبيا دي انت ابقنا في الريفلاكسي بإنكس انا تسميها؟ تسميها ايه؟ اندكس وميوبيا العيان بتاع الميوبيا طبعا لما نبقى نعرف انه بيشتكي اكتر من الفرد اللي جد البعيد وأنت تجينا الف الفرد دخل هنا أفكر أكثر العين اللي فات بقى. العين اللي فات ترى ما هاي بارب تروبيا المشكت... العين اللي عنده هاي بارب تروبيا يشتكي أكثر من أي من نير فات يبقى العين رقم واحد عنده جردي ونجم منيوشن أبلر رقم اثنين عنده أوبستيهم يشوف الدبنة الدبنة إيه فكت عنده أوبستي فيشوف دبلوبي نفس الكلام اللي فات فكر دبلوبي كان نهار إيه يوني أوتلا سيناك من شوية كان نايف بلاينز اللي يبقى داي بلايند؟ صح الكلام؟ داي بلايند؟ بس العكس حتى المرات العياندة تشتك تقول لك أخلاقه باسه ده بينام طول النهار ويغرب بالليل ليه؟ لأنه هو يعيني بالنهار وأي حاجة يبقى دي شركة على أخوز هو يعيني جلبان عنده كاترك فما بيشوفش بالنهار وبيضطر يغرب ايه؟ وبيستر يغرب يعني راجل عيام غزبان ماشي؟ غزبان عنده للأذب عنده داي بلايند لو العنام يقول لقلبان ده لو خرج عيني بصوا كده لو خرج بالنهارة إيه اللي هيحصل؟ عنده كترك بالنص كده بالنهار بيحصل إيه من بتاعتك؟ بالضيق صح؟ مطلق يجي عاتي من هنا يلاقي إيه؟ يلاقي بقى لما مغلق بالليل بقى مغلق بالليل ده البيوبل إيه؟ ده البيوبل الوسع إيه مطلق يجي عاتي من هنا ومن هنا، من هنا فل؟ مرايش أوكي؟ والعنام ده العظيم ده يجي شتيك من حاجة الوطيس يقول لك يا دكتور، يا دكتور، مهي يا بني إيه يا خاروف ايه اللي حد؟ يقول لك ايه، أنا أعطي مدارة القراءة بوضي، ليس محتاجة ما نتش محتاج مدارة القراءة، بيننا صغيرتي في السن ولا ايه كلنا لما بنكبر يا جماعة، نحتاج حاجة يسمى مدارة القراءة، لان بيجينا حاجة اسمها بريت بايوبيا لما نكبر وما نعرفش إنه اراد مرض، هنأرضو اسمه بريت بايوبيا ليه لما بنكبر بنفقد القدر على الاكوموديشن، معيش نعملها الاكومودي خلاص طيب انت مش عارف الاكوموديشن حاضر انا لك الموضوع ده يعني انت مش عارف تزود قوه الايه خد العدسه دي بزود قوتها فانا مش عارف اقوم اعمل أحط ايه احطلك هنا عدس زائد العدسه دي نظاره ايه قرايه طب ايه رايكم لو جالك نيوكليار كاثا الكاثه ها ايه قوه العدسه بتاعتك بيزودها اذا ما عدتش محتاج للايه نظاره القرايه يقولك ايه بقى شوف الجمله اللي انا كنت قلتها في الاول انت بتخطط abrais may find himself to read again without his reading glasses do you know abrais find himself to read again without his reading glasses macha behtager reading glasses ليه عشان العدسه بتاعته nie يا <تصفيق> بقى اه نفع في العيان بقى الفحص بقى سهل بقى الحاجات هاقوي بقى يلا بليك كم حاجة اربع حاجات ايه اللي اربع حاجات اللين توتال يوباك ولا فيها اوباك في النيوب في النص. واتي في تغيرت تغيرت لاير شادو ترى سنتيا زو برضو اير شادو في ورا في ظل صح وفي اصل دي كلير المفروض يبقى ايه بريزل. امتى يبقى في نجرة. سؤال. لو هنا هيك ظل لو لو, لو الظل اسود على حاجة سودة لو لو هنا اسود هيكول عليه ده اللي بتكلم مش ايه مش هشوف خلاص يبقى يو... اه... الريفلكس يبقى يو... افسد ان اجهزه كاتركت ميجر لان اسود على اسود مش هيبقى فيه مشايب فاهمينها ولا لا يبقى الريفلكس يبقى افسد ان اجهزه كاتركت ميجر اهم حاجة عندي فعلا الريفلكس مهم جدا الريفلكس يبان ايه في ايه في النص بيشتغلوا انت اللي هو سو... مين الديسك اللي هو اسود في النص شايفين الريفلكس هنا كويس اهو في ديسك او في الضوء ده مين بها؟ الكاترة الكاترة ده مهم قوي عشان بيتفرقوا لي من بالحاجة تاني العيان بتاعنا ده ممكن يطلق بط مع حاجة تاني اسمها فيسيولوجيكا تلينسيسكيليروسي احنا قلنا ان العيان لما بيبكد ميا كتير بيحصل ميا باستي لذا ما بيبكد ميا عادي فيسيولوجيكا ما بيحصل ميا بس بيحصل حاجة تانية العيان ده يا جماعة تبص هنا تلاقي في حاجة جريش اللي هي ليه؟ سكر وهنا برضه ابص الاقي فيه لون جريش ليه لما بنفقد ميه صحيح ما بيحافظ في قوامته بس الفايبر بتبقى ايه تبقى مركزه لما الفايبر بتبقى مركزه تبقى جامده صحيح لون جريش بس ترانسبرنت ازاي انت بتضحك عليه ازاي ده جريش وازاي ترانسبرنت زي ما في الشمسيه لو انت لابس لاقو صح لو انت لابس نظاره شمسيه جريش نظاره شمسيه وقعدت على السدوله انك تشوف دايما ست على ست زي الفل واحنا النظاره غامقه بس ايه فاحه النظاره الغامقه بس اه ها كده اليوم جريش وده اليوم شي حاجه جريش الاثنين بنحطهم مع فرق. صح نعمل هنا هتلاقي الريترب ديشت كده في حاجة في النص لكن اللي عملت الريترب ديشت ايه لان مش هلاقي ايه حاجة سودة بالنص النص لان ما فيش ايه؟ ما فيش كترة يبقى السنيل نيوكليار الكاشة لازم افرروا من السنيل نيوكليار الكاشة <تصفيق> صح؟ بس نقطة الا ايه مش عايزة هتلاقي. هتلاقي ايه هتفرروا بالايه؟ بقى الريترب ديشت تنتقل لأ ثاني ساعات جدا كده بص في الدور اوه ماي عندك ايه كثر. يا, يا, يا جبتو في حاجة جوا الجري <تصفيق> <دفتو تصفيق> هو اللون الجريش ده التيونولوجيكال ليه ايه التيون مش عايز لون جريش في اللون خيان جدا بس نفيقه بس ليه طب هو اللي عنده حاجة جريشه يا دكتور قالوا حياته بيفقد ميه البلز بتاعته بقت ايه بقت مركزه فقالوا له الدنيا مننا فهيه النيوكلات بتاعته بقت كلها جريش بس ستيل ايه الترانسل خلاص افرق ازاي طبعا لو كله ايه لكن لو عنده كان عنده في يا <تصفيق> نعم الامتحان يوم الاربعاء الامتحان يوم الاربعاء الامتحان ترى يوم ما ليش دعوه عشان عندي امتحان يوم الاربعاء هنا وعلى بكرة على فكره اللي هيجي بيوم الامتحان هياخد الحصه لان انا هخلي الامتحان خلص كل الصراير اول الهزيم الاربعاء هياخد الحصه مهمه جدا شكرا جدا هو حر بقى ولا على فكره ياخد بك او اول, أول الاربعاء او جه برضه الناس اللي اللي, اللي محضرين الامتحان عطوا اراهم مش هسيبهم خلاص <تصفيق> <بقى>. يا هنا <تصفيق> الدكتور بص قول لي الميديكال بص قول لي الميديكال اوعى تغلط اوعى تنزلق اوعى تقع تسمع كلامه ذير از نو مفيش اطرب بقى عاتك لازم الحمد لله العلاج ده ايه طبعا الحمد لله الفلوس صفر <تصفيق> <تصفيق> اكل عيشنا يا ابني مفيش... لو لو هي مرضت لو في اطرب ضيع الكتب كده فاضل مفيش عمليه مفيش فيكو مفيش عمليه كده برده ماشي الحمد لله مفيش اطرب مفيش عندكوا شي اطرب لا غصبك ده اطرب خلاص؟ عايز انا ساعتها ثلاث اسئله إمتا نعمل العمليه بص انا عندي مراه براحتك مش ايرجنت سيرجري لما تحس ان انت ما عرفتش قادر تقوم بوظيفتك ما وانت شايف نعملها لك في عيال لما نظره يقل يبقى ستة تسعى يبقى العلاج عم يشتغل ثالثي طيار لكن في واحد يعني يعني على عنده الايه احديات العينين <تصفيق> هدعوا الحكي شو يعنى يقولك ايه نعملها لازم لو الكتر في معك والكومة لازم نعملها مش هنقل. مش, هخ... مش العيان لو معك والكوم مش خاير العيان لو قزموتك المدى العيان في حاجة بيتضعفناها بتصير هاي خاص مش الهام لو معناه ايه انه ماتيور وهيبقى هيبقى ماتيور معك مع بيسا معك, بيحصل معك اي دولتي لو وصل هاند مورفين برضه مخلش عيان لازم ايه لازم فيه نعمل ايه يبقى في اربع حالات امتى نعمل عمليه لو مش قادر اقوم بوظي لو معايا بركومه لو جسموتي كان مضايقني لو وصل لايه لو وصل هاند مورفين ايه نوع العمليات انا فاهم الفكره بس لو إنت فكسل كاتراكت كله زي ما انا عملت كده بالكبسوله دي بنسميها ايه انتروس كبسولار كاتراكت اكستراكشن خلاص ادخلوا الكاتراكت كاتراكت بتاعه 30 10 70 كاتراكت دي حاجه احدث كذات كده يتمع الانديو كبسولي يومش بالالافه ينظف الكاتراكت يبقى قالوا ايه بعد العملية يبقى قالوا كبسولار باج فاضيه خلاص ممكن دي احسن حاجه ممكن اي رجع جوه ايه بتاع فاضي الباج <تصفيق> انا شفت ا نكتب كده جنب الانتر كبسول ما عدناش بنستخدمها غير في حالات الهايبر ماتيور كترك اللي معاها يعني أنا عنده هايبر ماتيور كاترك واللينز وتخش تشتغل مش من الشغل بتاع الـ يعني لو لو هايبر ماتيور كاترك واللمضه طابضهك سيتي تعرف تفتح الكبسوله وتخش تعمل شل بتاعه يبقى مضطر للايه؟ نشيلها كلها مضطر كلها انت الكبسوله انت الكبسوله انت الكبسوله ما عادش لها اي اندكيشن دي ان ما بتعملهاش في الحاله دي بس وبعدين بقى بتطمص الهايبر ماتيور كاترك لو عقد طيب ايه عيوب الانترجكتر؟ ده هتبقى بشيل العدسه كلها هي شكل بالقابل مين؟ ينتاج الفورسر ويطلع لقدام. معاكش لأي حاجة قدامه. المترة. تلقى نكتب كده؟ الايه؟ الانتر رقم واحد. ممكن يحصل بورولانس. بورولانس. رقم اثنين. لا. فمش هنا. نعم. هنزوده حاجات. زود. عرض. الانترا كبسوله ايوه اوائل الانديشن الوحيد لها ايوه برضه حلو ليه لان انا مش عارف ان الايه لسه بعوهه انا مش عارف انا اقعد فيها ايه اول بيت لما شيل الكبسوله خالص كده آه. البيت اه اللي بيت البترس ممكن يطلع على ساعتها ده اسمه يكون بالكشل الاول ايه. البترس برولاد. اني حاجة. دلوقتي انا شفت العدسه كلها. مش هعرف ازرع ايو. لو انا حطيت عدسه اينا هتطقت فين. البيت رب عيني قدام. يبقى ايه رقم I cannot مش عارف احط بي تي يعني بستم تشامبر اي او ال قالوا لي احطها فين, عني. إيه فين؟ يعني أحطها قدام مشوار لا بحط اي او ال بتمحطها فين بحطها في الاي مش مش في تي I can not ايه المشكله رقم ثلاثة Very large incision. Będę szpactha As it is. Wszystko. As one man. Ale, Wiem, nie? لان انا هطلع العكس الهي ما هي بحجمها الكامل عشان هطلع العكس بحجمها الكامل ايه very very large intention. يبقى في مشكلة very large بعملهم الساعة ثلاثة حد الساعة كامل. 9 كل ده this <تصفيق> advantage ايه عكس <في> دول؟ <تصفيق> نعم ايه مش التلسة؟ جاهت اه يعني ده العيام نايم هو عصري ده ساعة من الأول ساعة 3 حتى عملي يعني ايه؟ فالله ساعة يعني فالله ساعة ساعة ده وانتظرين يوم الساعة يوصل الله جاء أنا صايا دايما بحاول أنزل تحت تحت بس مش يعني مش كده في ساعة واحد من ثلاثة انت تخيل ان بقول عشرة كيف لان تبع في بقى ما جيب يعني ايه ساعة ما خلاص خلاص يبقى بقى افهمت بتاع يبقى ايه الحاجات اللي تلاقيناها من الاكسترا انا سبت ايه كابسول سيبت الكبسوله مش هيعرف يطلع ليت يبقى العدسه فين في الشمس في الشمس مش هفتح فان كبيرة انا مش محتاجه اشيل العدسه كلها لا هفتح فتحه صغيره ده انا قلت له ايه انا خطا ايه خطا اسمه هو ايه كيف بقى لو هنا مشور طبعا بالمر ادفانسد اي فيرس تعالوا حاجه ببتدي باني ان الاول بالمر ادفانسد لو لكنك تتعلم ان تكون مسؤوليه لانك تتعلم ان تكون مسؤوليه لانك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك بالمور انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم عشين دي وعمل دي. ليه بخليك أنت الاول خايف من الإيش؟ من الكولون. من بتدمره. إذا أنا المور أضمنت أيفرش إلا لو اللت أضمنت أيمن فيها أنت لأن من وتعمل سو أيض مع بعض. خطر جدا. يعني كنت من تعمله كترك وفي نفس العملية بالمرة أنت عايش شو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 ماتحصلش بالعين في يعني واحد جاي عمل عملية دي ودي حصلت في انفكشن ودي حصلت في انفكشن انت شمعتها بلحت خلاص كلا انت برص ترجع النساء خلاص يبقى على كومبليكيشن ما ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>